وذكرنا بالأمس الكلام على القدرية ومجمل عقائدهم بصبت شقيهم نفات القدر على وجه التكذيب له ونفي العلم عن الله عز وجل ونفي خلق الله تعالى لأفعال العباد والقسم الثاني من القدرية المثبتة الغلاس الذين بالغوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبوراً مقهوراً على ما يفعله من خير ومن شر والعياذ بالله فذكرنا أيضاً قول أهل السنة والجماعة الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيم ابن القيم رحمه الله في قوله وهو العليم بما يوسش عبده في نفسه من غير نطق لسانه بل يستوي في علمه القاصي مع الداني وذو الإسرار والإعلان وهو القدير فكل مقدور له طوعاً بلا عصياني هي خلقه حقا وأفعال حقا وليس ينتقضان لكن أهل الجبر والتكتيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان فحقيقة القدر الذي حار الورى في أمره هي قدرة الرحماني واستحسن بن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا ربان قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان يعني تبين من هذا من خلاصة قول ابن قيم رحمه الله أنهم يؤمنون بقدر بمراتبه الأربع علم الله عز وجل التام لكل الأشياء المرتبة الثانية كتابة الله تعالى للمقادير كلها والمرتبة الثالثة إثبات المشيئة لله عز وجل بنوعيها المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية والمرتبة الرابعة إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد بعد القدرية مباشرة بزمن يسير نشأت فتنة الإرجاء هي في قرن واحد لكنها في الترتيب الزمني جاءت بعد فتنة قدرية مباشرة والإرجاء مستقل من أرجع يرجع إرجاء على قول قيل الإرجاء مستقل من الإرجاء أو من أرجأ يرجع إرجاءً وهو التأخير وهو التأخير كما في قول الله عز وجل قالوا أرجه وأخاه أي أخره إلى يوم الموعد وهو يوم الزينة الذي وعد فيه موسى عليه الصلاة والسلام ترعون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحسر الناس البحا قالوا أرجه أي أخره إلى ذلك اليوم الذي فيه المعاد وفي قراءة قالوا أرجئه وأخاه وكقول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون وهم الثلاثة الذين خلفوا مرجون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله عز وجل يقضي الله تبارك وتعالى فيهم بما يشاء وفي القراءة وآخرون مرجعون لأمر الله فأصل هذه اللفظة لفظة عربية وممن استخدمها كعب بن مالك أيضا رضي الله عنكما في الصحيحين قال وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى يقبل الله فيه لما تخلف كعب وصاحبه لما تخلف كعب وصاحباه عن معركة وغزوة تبوك قال أرجع رسول الله أي أخر أمرنا صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل الآيات من سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلّموا هذا من حيث أصل المعنى اللغوي الاشتقاط للإرجاء بمعنى التأخير وهو يناسب الاشتقاط الشرعي للإرجاء فإن الإرجاء في الاصطلاح عند أهل العلم هو تأخير العمل عن الإيمان فأخذت هذه اللفظة أصل الاشتقاط اللغوي وقيل الإرجاء مشتق من الرجاء قيل الإرجاء مشتق من الرجاء أي يرجى لهم الخير يرجى لهم الخير وهذا الاستقاق بهذا المعنى بمعنى الرجاء جاء عن محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية محمد بن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا ما يعرف بارجاء الاولين وهو ليس ارجاء بالمعنى الاصطلاح الشرعي لهذا قال ايوب السختياني ابن ابي تميمة السختياني انا اكبر من الارجاء يعني في العمر يعني عمره أكبر من عمر دين المرجئة قال انا أكبر من الإرجاء وإنما أحدثه رجل من بني هاشم يقال له الحسن يقصد الحسن ابن محمد ابن علي بن عبي طالب ومحمد هو ابن الحنفية أمه من بني حنيفة تزوجها علي بن عبي طالب فولدت محمدا فولد محمد الحسن المعروف ابن محمد بن حنفية ما هو الإرجاء الحسن ابن محمد بن حنفية إرجاؤه أنه لما دخل في حلقة فسمع الناس يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطائفة يطعنون في عثمان رضي الله عنه وطائفة يطعنون في معاوية رضي الله عنه فسمع كلام هؤلاء وكلام هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء فتتكلم وقال إن أبا بكر وعمر كانا إمامي عدل فنتولاه ونبغض من يبغضهم وأما علي وعثمان ومعاوية فنرجع أمرهم إلى الله عز وجل فلا نتولاهم ولا نتبرأ منهم فلا نتولاهم ولا نتبرأ منهم فإرجاؤه هنا ليس إخراجا للعمل عن مسمى الإيمان وإنما إرجاؤه هنا بمعنى أنه فوض أمر علي وعثمان ومعاوية إلى الله عز وجل قال نحن لا نبغبهم كما أبغبتهم طائفة ولا نواليهم كما والتهم طائفة والحق أننا نحبهم ونواليهم جميعا ونبغض من نبغضهم نحب علي بن أبي طالب ونحب عثمان بن أفا ونحب مؤوية بن أبي سفيان كما نحب أبي ذكر وعمر رضي الله عنهم أجمعهم نحب جميع الصحابة لدوان الله عليهم ونفضل بعضهم على بعض بتفضيل الله لهم فنفضل أبا ذكر على غيره ثم عمر على غيره ثم عثمان على من دونه ثم علي على من دونه ثم العسر المنوشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم الذين أسلموا قبل الفتح ثم مسلمة الفتح بعد ذلك هذا ترتيب الفضل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولكن في الجملة ومن حيث العموم نحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم ونواليهم نحبهم جميعا ونواليهم ونتقرض إلى الله تبارك وتعالى بحبهم ومودتهم. ونبذب من أبغضهم ونلعن من لعنهم. هذا الإرجاء الذي ننسب إلى حسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب. وأما الإرجاء بالمعنى الذي ذمه أكابر السلف الصالحين. والذي وقع فيه طائفة من الفقهاء ومن غيرهم. فهو بمعنى تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة طوائف وفرق أوصلهم أبو الحسن الأشعري في كتابه النقالات الإسلاميين إلى 12 فرقة وجمع الشيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله هذه الفرقة الثلاث هذه الفرقة الاثنى عشر في ثلاثة فرقة لخص الشيخ الإسلام هذه الاثنى عشرة فرقة فوجد أن نقالاتها تعود إلى ثلاثة فرقة الأولى ونذكرهم على ترتيبهم الزمني الأولى مرجئة الفقهاء وهذا الاصطلاح سماهم به شيخ الإسلام ابن تيم عليه رحمة الله وتارة يقول فقهاء المرجئة تارة يقول هذا وتارة يقول هذا مرجئة الفقهاء هؤلاء قال الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل وهؤلاء نشأوا في مقابل الخوارج المعتزلة الذين خلدوا مرتكب الكبيرة في النار وحكم الخوارج على مرتكب الكبيرة بالكفر فأراج مرجئة الفطهاء أن يثبت الإيمان لعموم أهل القبلة يعني مقصدهم في ذاته في أصله حسن كسائر أهل البدع كسائر أهل البدع جميع أهل البدع هؤلاء مقصدهم لما أحدثوا بدعهم حسن ولكن النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسق النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسق فلا بد لقبول العمل عند الله عز وجل ولقبول الهدي والسبيل عند الله تبارك وتعالى من استقامة النية واستقامة العمل معاه كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض الأحسن عملا أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فهذا المدع اتدعوا بداعهم بحسن نية أو بحسن بقصد الحسن. يحصدون من وراء ذلك قصد حسنا ولكن ضلوا في باب العمل وضلالهم في باب العمل أحدث ضلالهم في باب التصور والفهم أراد هؤلاء المرجع من الفقهاء أن يدخلوا عموم أهل القبلة في الإيمان فقالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان فمن صدق بقلبه وقال بلسانه لا إله إلا الله فإنه مؤمن كامل الإيمان وإن سجد لصنم وإن سدى الله وإن فعل ما فعل فإنه لا يكفر ولا يخرج من المله إلا إذا جحد بلسانه أو أنكر بقلبه إلا إذا جحد بلسانه فالكفر عندهم هو الجحود والتكذيب والاستكبر أو أنكر بقلبه ويقع في هذا النوع من الإرجاء أكادر من الفقهاء في, الزمن في, في زمن التابعين ومن بعدهم وكما تقدم معنا أن بلعة الإرجاء نشأت في أواخر عهد صحابة رضوان الله تعالى عليه أي في أواخر المئة الأولى في أواخر المئة الأولى من الهجرة النبوية فوقع في هذا الإرجاء جماعة من الفقراء ولهذا سمي بإرجاء الفقهاء أو مرجئة الفقهاء من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الإرجاء ذر ابن عبد الله الهمداني وذر ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة فكان ثقة في الحديث وكذلك إبراهيم النخعي نهى عن مجالسة ذر ابن عبد الله الهمداني وذلك بأنه أحدث دين الإرجاء قال الإمام أحمد بلغني أن أول من تكلم في الإرجاء ذر بلغني أن أول من تكلم في الإرجاء ذر قال إبراهيم النخعي لذر أنها مباني. ما هذا الدين الذي أحدثته فقال ذر ما هو إلا رأي رأيته قال إبراهيم النخعي ثم سمعته بعد ذلك يقول إنه لذين الله عز وجل الذي بعت به نوحا عليه الصلاة والسلام يعني في أول الأمر قال رأي في أول الأمر قال رأي رأيته ثم بعد ذلك لما جاءته الكتب من الآفاق وكان ذر على حفظه واعظا بليغا لسان فبدأت تأتيه الكتب من الآفاق تسأله عن قوله في الإيمان لأنه قول غريب يسأل عن قوله في الإيمان وهو يقرر ويكتب في ذلك الكتب فلما رأى أن قوله قد انتشر قال إنه لدين الله عز وجل الذي بعث به نوحا يعني هذا ليس فقط دين محمد صلى الله عليه وسلم بل هذا الدين منذ نوح عليه الصلاة والسلام ولقي سعيد بن جبير ذر الهمداني في أول ما لقيه في أول ما ابتدع ذر بدعته فقال له يا ذر أما تستحي من دين أنت أكبر من أما تستحي من دين أنت أكبر من ثم هجر وبعد ذلك فقيل لسعيد لما هجرت ذر على فقال إن هذا الرجل يحدث في كل يوم دينا فوالله لا كلمته أبدا فكان بعد ذلك إذا سلم عليه ذر لا يرد سعيد عليه السلام وكذلك إبراهيم النخعي سلم عليه ذر فلم يرد عليه السلام لأنهم أحدثوا بلعة الإرجاء ولهذا استبدأ نكير السلف على هؤلاء المرجئة استبدأ نكيرهم جدا فكانوا يهجرونهم ويحجرون الناس من مجالستهم حتى أن الإمام أحمد رحمه الله ترك الرواية عنهم وترك الرواية عن شباب ابن سواق وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كل من كان رأسا في بدعة فلا تروي عنه. او فقال فاني لا احدث عنه حتى تعجب ايضا ابن سعيد وقال فكيف يصنع بقتادة كيف يصنع بذر كيف يصنع بامثالهم من من كانوا رأسا في البدعة وجاءت من طريقهم عدة من الاحاديث ايضا ممن وضع في ارجال الفقهاء طلق ابن حديد طلق ابن الامام مسلم أصحاب السنة الأربعة ولم يروي له البخاري في صحيحه وإنما روى له البخاري في كتابه الأدب المفرد ومع ذلك تركه سعيد بن جبير ولما جاء ولما جاء أيوب بن أبيتامينة السختياني ليسمع منه نهاه سعيد بن جبير نهاه سعيد بن جبير وقال له لا تجالسه وكان طبق بن في الجملة ثقة إلا أنه كان داعية إلى الإرجاء وكان أيضا بريغا لسان وال... والعجيب في هؤلاء المرجع الأول أنهم أسجع من مرجعة زماننا ولديهم أمر عجيب وغريب العجيب في أمرهم أنهم مع إرجائهم خرجوا مع عبد الرحمن بن الأسعف على الحجاج بن يوسف وهذا من أعزب ما رأيت في أمر هؤلاء في أمر هذه الطائفة من المرجعة ذر بن عبد الله لا مذانئ وطلق ابن حبيب وعمر ابن زار أيضا كلهم خرجوا مع سعيد بن جبير ومع الأوزاع مع عبد الرحمن بن الأشعج بل كان طلق وعمر وزر الهنداني يؤلب ويحرطا الناس فهذا من أعجل أمرهم أيضا ممن وقع في إرجاء الفقهاء حمد بن أبي سليمان أبو إسماعيل هو صدوق كثير الوهم روى له المسلم وأصحاب السنن ولم يروي له البخاري شيئا وشيخ الإسلام بن فيما رحمه الله يرجح أن أول من تكلم في الإرجاء بالكوفة هو حمد بن أبي سليمان وأصلا منشأوا الإرجاء من الكوفة منشأوا الإرجاء من الكوفة ولهذا لما كان أكثر المرجئة من الكوفة كان أكثر أهل العلم من أهل السنة الذين تكلموا في الإرجاء من الكوفة أيضا لإنكار هذه البدعة التي ظهرت فيهم فكان أكثر على العلم الذين تكلموا في الإرجاء من, من الكوفر وحمد بن ربي سليمان كان فقيها غلب عليه الفقه حتى قال شعبه كان حماد لا يحفظ وإنما كان يفقه كان حمد لا يحفظ ثم إن شعب رحمه الله اهتم بروايات حمد هو والسفيان حتى قال إمام أحمد رحمه الله ما كان من حديث شعب والسفيان عن حماد فهو مقبول وما كان من غيره ما ففيه تخليط كثير حماد بن سليمان لفقهه اغتر بقوله في الإرجاء جماعة يعني حتى أن حماد لما ذهب إلى الكوفة وإلى المدينة لما ذهب إلى مكة وإلى المدينة ورجع إلى أهل الكوفة قال أجشر يا أهل الكوفة فقد لقيت عطاء وفلان وفلان فصبيان صبيانكم أقض منهم يعني كان عظيم الفقه كان لديه دقة في النظر في مسائل الفقه فلما اغتر الناس بفقهه اغتروا أيضا ببدعته ولهذا كان السلف يحجرون من مجالسة المبتدعة حتى لا يغتر ببدعته تبعا للاغترار بسعة علم وكان حماد بن أبي سليمان سببا مباسرا في وقوع أبي حنيفة في الإرجاء لأن أبا حنيفة تفقه على حماد بن أبي سليمان وأخذ الفقه منه وتبعا لذلك أخذ الإرجاء من حماد بن أبي سليمان وهذا أيضا أحد مرجئة الفقهاء من أهل العلم الذين وقعوا في بدعة الإرجاء أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي عليها رحمة الله المتوفى سنة 150 أخذ بدعة الإرجاء من حمال بن أبي سليمان وكان يقرر أبو حنيف رحمه الله كان يقرر هذه البدعة في مجالسه وأخذها عنه جماعة من طلابه إلا أن الإمام أبو حنيف رحمه الله كان فيما عدا هذا الباب سليم المعدقد فكان في توحيد الأدورية من أقوى الناس وفي سد أبواب الشرك من أقوى الناس عبارة وكان كلامه في باب الأسماء والصفات موافقا لأقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وكلامه أيضا في القدر كان موافقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن أبا حنيف أفضل المرجئة حالا وعلى كل حال المرجئة الترجاء كله مذمون لهذا قال قتاده رحمه الله ولهذا قال أخوان إبراهيم النخاء رحمه الله لبدعتهم يعني المرجئة أخوفوا على هذه الأمة من بدعة الأزارقة الأزارقة هم الخوارق يقول بدعة الإرجاء أخوف على الأمة من بدعة الخوارق وقال الزهري مبتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء وقال الأوزاعي كان يحيي بن أبي كثير وقتاده يقولان ليس من البدع شيئا أخوف على هذه الأمة عندهم من الإرجاء ليس في البدع شيئا أخوف على هذه الأمة عندهم من الإرجاء وقال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري تركت المرجئة الإسلامة كثوب سابري الثوب السابري هو الثوب الرقيق الخفيف الذي يصف ما وراءه وهناك تنازم أو هناك نوع تماثل بين بدعة الإرجاء وبدعة القدرية من حيث النشوء فإنهما نسأت في زمن واحد كما سبق قبل قليل هناك استراك بين الجبرية من القدرية وبين المرجئة في أن كلا الطائفتين تبعف أمر الله عز وجل كلا الطائفتين تبعف أمر الله تبارك وتعالى أي تهون من باب الأحكام في نفوس العباد فالجبرية يقولون لك أنت مجبور إن كنت أتقى فأنت مجبور على هذا التقى وإن كنت أسقى الأسقياء فأنت مجبور على هذا الشقاء فقلوا نحن مجبورون على هذا الأمر وهذا يقود الناس إلى التساهل هذا يقود الناس إلى التساهل في المحرمات والتساهل في ترك الواجبات لأنه يقول إن زليت فأنا مجبور عليه وإن أطعت فأنا مجبور عليه فماذا سيختار؟ سيختار الضلالة العيابة بالله في هذه الحالة وكذلك المرجئة يقولون للعاصي سواء زنيت أو عصيت أو شربت الخمر أو فعلت أو فعلت فأنت وجبريل إيمانكما سواء فأنت وجبريل إيمانكما سواء وهذا ماذا يقود إلى؟ ماذا يقود؟ يقود الناس إلى التساور في الأمر والنهي ويقود الناس إلى الوقوع في المعاصي بحجة أن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان ولا تقدح به ولا تلقصه لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولهذا استد نكير السلف على المرجعة ولهذا استد نكير السلف على المرجعة لأنهم يهونون أمر الله عز وجل ونهيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه الطائفة الثانية من المرجعة الذين يقولون الايمان هو قول اللسان فقط الإيمان هو قول اللسان فقط وليس للآمن وللقلب دخلا فيه وهذا قول الكرامية أتباعه محمد بن كرام ولا يعرف أحد قال هذا القول قبل الكرامية فهم أول من ابتدعوا هذا القول في الإرجاء وفي تعريف الإيمان فقالوا الإيمان هو قول اللسان فقط وعندهم المنافقون كاملوا الإيمان والعياذ بالله المنافقون عند الكرامية كانلوا الإيمان لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله وإن كانوا يبطلون الكفر فإن ما في القلب عند الكرامية لا يؤثر في الإيمان وما في الجوارح عند الكرامية أيضا لا يؤثر في الإيمان الطائفة الثالثة من المرجعة من المرجعة الذين يقولون الايمان هو معرفه القلب فقط الايمان هو مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يجعل العمل من يجعل القلب داخلا في الايمان من يجعل عمل القلب لا عمل, عمل القلب كما حبتك المحبه المحبه عمل القلب ك الخشوع ك الخوف ك الرجاء ك هذه أعمال القلوب من هؤلاء من يجعلوا أمل القلب داخلا في الإيمان كالغيلانية وكأبي شمر وأتباعه والأظهر أن هذا هو قول الحسين الصالح بينما هناك طائفة أخرى ممن يقولون الإيمان هو مجرد ما في القلب وعمل القلب الإيمان هو مجرد ما في القلب والعمل عمل القلب ليس داخلاً في الإيمان ولا عمل الجوارع داخلاً في الإيمان ولا قول الإيمان داخلاً في الإيمان وهذا قول الجهل بن صفوان وتدعه على ذلك أبو الحسن الأشعري وأتن gedaan وقول الصالح أيضاً قريباً من هذا القول إلا أنه أنحق بالقول الأول الذين يجعلون عمل القلب داخلا في الإيمان ونسأ قول الجهد في آخر عهد التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز في أوائل المئة الثانية, الثانية. والجهد بن صفوان أخذ بدعته هذه عن الجهد بن جرهام والجهد بن جرهام أخذ بدعته هذه عن أبان ابن سمعان وأبان ابن سمعان أخذ بدعته هذه عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إسناد المسلسل إسناد المسلسل بأهل البدعة وعن الجهن ابن صفوان أخذ بشر المريسي بدعة الإرجاء وعن بشر المريسي أخذ أحمد بن أبي دعاج بدعة الإرجاء هذه سلسلة متصلة مكتبئة بالأبيد ابن الأعصم اليهودي ومنتهية بالأبيد أحمد ابن أبي دعاء ثم تسلسلت بعد ذلك بدعة الإرجاء إلى عصرنا وهذا سر الأقوال وأخبتها وقد حكم إبراهيم النخعي على الجهم وعلى أقواه وعلى من قال الإيمان مجرد ما في القلب بالكفر وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قال من قال الإيمان مجرد ما في القلب فهو كافر وكذلك السفيان ابن الثوري رحمه الله قال من قال هو مجرد ما في القلب فهو كافر إلى غيرهم جماعة كثيرة من السلف كفروا غلاة المرجئة كفروا غلاة المرجئة بينما لم يكفروا مرجئة الفقهاء كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه لأنه يلزم من قول, قول غلاة المرجئة هؤلاء وهم الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد التصليق القلبي الإيمان مجرد التصليق القلبي ينزم من قولهم أن فرعون كان مؤمنا لأن فرعون كان مصدقا وموقنا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو ويلزم من هذا القول أن إبليس مؤمن كامل الإيمان لأن إبليس يعرف الله عز وجل أم لا يعرفه يعرفه والدليل أنه قال قالوا فبعزتك لأهوئي لأهو أنهم أجمعين أقسم بمن؟ أقسم بعزة الله عز وجل إذن إبليس يعرف الله تبارك وتعالى وهم يقولون الإيمان هو المعرفة إذن إبليس مؤمن وإبليس إذن ولي من أولياء الله والعياب بالله ويلزم من قولهم أن أبا جهل وأبا لهب كانوا مؤمنين كاملوا الإيمان لأن أبا جهل وأبا لهب وكفار قريش كانوا يعرفون الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات لا ليقولن الله فعندهم الإيمان هو فقط إقرار القلب إقرار القلب أو معرفة القلب وحكى سيخ الإسلام بن قيم رحمه الله قولهم هذا واستنكره جدا في نونيته قال وكذا الإرجاء وكذلك الإرجاء حين تقر بالإيمان تصبح, تصبح كامل الإيمان وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان فرم المصاحف في الحشوشي وخرب البيت العتيقة وجد في العصيان وقتل إذا ما استعطى كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان وإذا رأيت حجارة فاسد لها بل خر للأصنام والأيوثان وأقر أن الله جل جلاله هو وحده المبدي لذي الأكوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتصير حقا مؤمنا وجميع ذا ذنب وليس, ب... وليس بالعصيان هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمية أخي شيطان الإرجاء عندهم هو مجرد معرفة القلب أن يعرف أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق الكفر عندهم هو الجهل بالله الكفر عند هؤلاء الغلات من الجهمية هو الجهل بالله عز وجل من جهل بالله فهو كافر أما من عرض الله حتى ولو لم يصل ولو لم يذهب ولول لم, ولو لم يفعل شيئا من أفعال الإسلام ولولو لم يذكر الله تبارك وتعالى قط ولولولم يحب الله بل أبغض الله وأبغض أولياءه وفعل ما فعل فإنه عندهم مده عارفا بقلبه فإنه عنده مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله قالوا وإقراروا العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان قالوا وإقراروا العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان خالص الإيمان عندهم هو معرفة هذا القلب واستركت جميع طوائف المرجئة هؤلاء في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا مبحث سيأتي الكلام عليه بحول الله تبارك وتعالى أما أهل السنة والجماعة أهل الحق فقد لخص وكيع حمه الله مقالتهم فقال أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل والجهمية يقولون الإيمان معرفة القلب لخص وكيع نقالات الناس في الإيمان على هذا النحو فقال أهل السنة الذين هم أهل الحق أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الإيمان قول وعمل ويقصد بالمرجئة هنا مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول بلا عمد الجميع يقولون الإيمان هو معرفة القلب فقط مرجئة الفقهاء يقولون إنه إذا سد الله عز وجل كفر يقولون إذا سب الله عز وجل كفر لكنه لكن ذات السب ليس كفرا وإنما كفر لأننا استدللنا بتكفير الله له في القرآن على أنه غير مصدق بقلبه معي ورجاءت الفقهاء يقولون إذا سب الله عز وجل أو استهزأ بالدين كفر لكنه لا يكفر لذات السب او لذات الاستهزاء الاستهزاء في ذاته عندهم ليس كفرا إنما قالوا هو كفر لأن الله تعالى حكم على المستهزئ بالكفر فعلمنا بحكم الله عليه بالكفر أنه ليس مصدقا بقلبه فرجع الأمر إلى أصل بدعتهم أن الإيمان عندهم هو قول اللسان وتصدق القلب فقط ولهذا عندهم إذا فعل شيئا من المكفرات التي لم التي لم يجمع أهل العلم عليها لا يكفر عندهم ولو عمل شيئا من الأعمال الكفرية لا يكفر عندهم لا يكفر عندهم لأن الكفر عندهم هو الجحود والتكليم إذا جهد عندهم كفر أما إذا قال أنا لست بجاهل أنا لست بجاهل أنا أقر بالصلاة ولا أصلي وأقر بالصيام ولا أصوم وأقر بوجوب الزكاة ولا أزكي وأقر بوجوب الحج ولا أحج وأقر بالولاء لمؤمنين ولا أنصرهم وأقر ببر الوالدين ولا أبرهم هذا عند مرجعة الفقهاء مؤمن هذا عند مرجعة الفقهاء مؤمن لأنه مقر بقلبه ومقر بلسانه لم يجحد بينما قال ابن نافع من قال ذلك فهو كافر من فعل ذلك فهو كافر وفي لفق قال لا يفعل هذا إلا كافر أي من ترك الصلاة والزكاة والحج والصياء وجميع أعمال الإسلام الإسلام وقال انا مصدق بقلبي هذا لا ينفعه بشيء هذا لا ينفعه بشيء لأن اهل العلم أهل السنة والجماعة يقولون بين الظاهر والباطن تلازهم فلا يمكن أن يكون القلب مؤمنًا تام الإيمان وتكون الجوارح تامة الكفراء هذا ممتنع لا يمكن أن يكون هذا العكس ممكن العكس ممكن أن يكون القلب امتلئًا بالكفر وتكون الجوارح تفعل أعمالًا صالحة هذا ممكن لأن هذا فعل المنافقين هذا فعل المنافقين كانوا يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام لكن العكس ممتنع لا يمكن أن تكون مبطلا للإسلام في قلبك وأن قلب الإيمان تاما في قلبك وتكون جوارحك عاصية وتاركة للأوامر وتاركة للواجبات هذا ممتنع عقلا وسرعا إذ لو كان الإيمان تاما في القلب لم تثل أمر الله عز وجل لترك عصيان الله تبارك وتعالى لآمن بالله دبارك وتعالى بجوارحه كما آمن بالله عز وجل بقلبيه ولسانه ولهذا الشيخ اللسام جيمة رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم نبه على هذه القضية قضية التلازم بين الظاهر والباطن بين المخبر والمظهر إيمان في القلب يعني إيمانا في الجوارح صلاح في القلب يعني صلاحا في الجوارح وهذا الذي قرره حديث النعمان ابن بشير في مراه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت آه صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا الحديث يقرب هذا الترازم أن صلاح القلب يقود لصلاح الجوارح وأن فساد الجوارح دليل على فساد القلب وأن كفر الجوارح دليل على كفر القلب لا يمكن أن تكون الجوارح فاسدة ويكون القلب صالحا هذا ممتنع شرعا وأقلا ولو قلت لأحد من الناس إن فلانا هذا طيب القلب تقي في قلبه وهو في نفس الوقت يد يزني ويسرب الخمر ويسرق ويسرق الدماء ماذا يقول لك هذا العاقل؟ قلوا لك أي هذا ليس لصالح هذا ليس لصالح ولا تقي ولا يخاف الله ولا يعرفه لأنه لو كان تقيا ومؤمنا ويخاف الله عز وجل ويعرف الله تعالى حق العرفان لما سفك الدم الحرام ولما اقترف الزنا ولما سرق ولما آذى عباد الله عز وجل فحتى العقلاء يستنكرون قول مرجئة الفقهاء نبه سيخ لسان بن رحمه الله إلى مسألة دقيقة في قول مرجئة الفقهاء وهو أنهم وإن كانوا يقولون وإن كانوا يقولون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان إلا أنهم يقولون الأعمال الصالحة تزيده في الجنة درجة تزيده في الجنة درجة هذا يناقض قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقض. لأن زيادة الإيمان تعني زيادة الدرجة في الجنة. فإذا كانت الأعمال الصالحة تزيده درجة في الجنة فيغزم من ذلك أنها تزيده في إيمانه. إذا كانت الأعمال الصالحة تزيده درجة في الجنة فيغزم من ذلك أنها أن أعمال الصالحة تزيد الإيمان وتؤثر فيه. وهذا يقودنا إلى الكلام عن علاقة العمل بالإيمان عند أهل السنة والجماعة عرفنا مقام العمل عند المكتلعة من المرجعة فما هو مكانة العمل من الايمان عند أهل السنة والجماعة العمل عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول عمل داخل في مسمى الإيمان وهو شرط في صحة الايمان وهو شرط في صحة الإيمان كالصلاة صلاة العمل وتركها كفر أكبر على الصحيح من قول أهل العلم إمراره مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك تركوا الصلاة ونقل عبد الله بن شقيق الإجماع على ذلك في من رهو الترمذ وراه في شيبة في المُصنف قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر الا الصلاة وقوله لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال ليس المقصود بذلك mean أن الكفر لا يكون إلا بترك الصلاة في العمل فقط وإنما المقصود لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر مما ظهر في زمانهم إلا الصلاة لأنه لم يظهر لم يظهر من الأعمال التي تركها كفر في زمن الصحابة إلا الصلاة بقية الأعمال تأخر ظهورها بقية الأعمال التي يكفر تاركها تأخر ظهورها بعد عصر الصحابة إنما ظهر في زمنهم ترك الصلاة فحكموا عرئهم مباشرة بالكفر ونقل عبد الله بن شقيق إجماعهم على هذا الأمر القسم الثاني من الأعمال أعمال تركها ينافي الإيمان الواجب وتقدم معنا أن الإيمان الواجب هو الذي يستحق تاركه العقاب ولكنه لا يخرج من الملة يستحق تاركه العقاب ولكنه لا يخرج من الملة مثال ذلك بر الوالدين هذا عمل فمن ترك بر الوالدين كفر لا يك لكنه يستحق العقاب يستحق العقاب فهذا ايمانا واجب ايمانا واجب وهو كل امر اوجبه الله عز وجل وبالمقابل عمل اخر من الايمان الواجب وهو كل عمل توعد الله صاحبه بالعقوبه او اللعن أو الحد في الدنيا أو في الآخرة كالزنة عمل لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة يستحق صاحبه العقاب في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا يستحق الجلد مئة إن كان غير محصن ويستحق الرجم إن كان محصن وفي الآخرة يمعون في تنور من نار كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الرؤية التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من الإيمان عمل لا يخرج به صاحبه من الإيمان ولا ينافي أصل الإيمان ولا ينافي الإيمان الواجب وإنما ينافي الإيمان المستحب ينافي الإيمان المستحب كترك الذكر كترك الذكر ترك التسبيح جبور الصلاة 33 مثلا هذا لم يترك واجبا ولا خرج من الملة وإنما ترك إيمانا مستحبا فتسبيحه بعد الصلاة 33 إيمان إيمان داخل في مسمى الإيمان ولكنه إيمانا مستحب لا يزول الإيمان بزواله ولا يستحق على تركه عقابا ولا ينقص الإيمان بذهابه أو بتركه لهذا الأمر لكن لا يزيد إيمانه إلا إذا قال هذه الأذكار وكإماطة الأذى عن الطريق فإن هذه الصدقة من الصدقات وهذا فعل بالجوارح إن أماط الأذى عن الطريق زاد إيمانه زاد إيمانه إن لم يزل هذا الأذى عن الطريق لم يخرج من الإيمان ولا أثم بذلك ولا أثم بذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام في مراه الشيخان عن أبي هرير الإيمان بضعن و60 او 70 شعبة علاها قول لا اله الا الله وادناها اماقة الاباء على الطريق والحياء شعبة من الايمان اذا الايمان عند اهل السنه والجماعه منه هو شرط صحه ومنه هو شرط كمال ومنه هو شرط كمال واجب في الايمان و المتاخرون من المرجئه لا ينازعون في النوع الاول لا ينازعون في ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وهذا نوع آخر جديد من الارجاء دين جديد استحدث في دين الله عز وجل يقولون العمل داخل في مسمى الايمان لكن يقولون العمل شرط كمال لا شرط صحة في الإيمان يقولون العمل شرط كمال ما معنى شرط كمال أي أنه مهما ترك من الأعمال لا يخرج من الملة وهذا في الحقيقة قول ماذا؟ قول مرجاة الفقهاء فالنزاع بين المرجاة المعاصرين وبين مرجاة الفقهاء نزاعُ اللفظي نزاعٌ لفظي لا نزاع معنوي قول مرجاة الفقهاء وقول المرجاة المعاصرين واحد في الحقيقة وإن كانوا هم يقولون نحن نقول العمل داخل في مسمى الإيمان ومرجاة الفقهاء يقولون العمل غير داخل في مسمى الإيمان لكنهم في الحقيقة لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان والدليل أن تارك العمل عندهم لا يكفر والدليل أن تارك العمل عندهم لا يكفر وهذه حقيقة قول مرجأة الفقهاء فهم في الحقيقة مرجئة وان قالوا نحن نقول أن, داخل في أن العمل داخل في مسمى the العمل that في have to他. في هذا النوع من الإرجاء الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح البارئ فإنه قال والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة أن المعتزلة يجعلون العمل سرطا سرط صحة في الإيمان بينما أهل السنة يجعلونه سرط كمال فيه وهذا قول من حقيقة قول المرجئة من الذين جعلوا الإيمان سرط صحة هم أهل السنة السنة جعل جنس العمل أخل العمل سرط صحة بالإيمان لا يصح إيمانه بلا أمل نعم هناك أعمال تركها لا ينافي الإيمان لكن هناك بالمقابل أعمال تركها ينافي الإيمان فمن ترك العمل بالكلية خرج عن الإيمان بالكلية عند أهل السنة والجماعة فمن ترك العمل بالكلية خرج عن الإيمان بالكلية عند أهل السنة والجماعة وهذا ليس قول المعتزلة وقد أخطأ بذلك الحافظ ابن حجر خطأ عظيما وإنما هذا قول أهل السنة والجماعة المعتزلة عندهم كل عمل سرط صحة المعتزلة والخوارج عندهم كل عمل سرط صحة بينما أهل السنة والجماعة عموم العمل سرط صحة الفرق بين القولين المعتزل والخارج يقولون كل عمل أمر الله به فإن هذا العمل فعله واجب وتركه كفر وكل أمر نهى الله عنه وكل أمر بعينه بخصوصه نهى الله عنه فإن تركه واجب وفعله كفر أهل الصمة والجماعة يقولون لا الأعمال درجات هناك أعمال فعلها واجب وتركها مخرج من المله كالصلاة والحكم بما أنزل الله وهناك أعمال فعلها واجب وتركها محرم ولا يقنه لا يخرج من الإيمان بذلك كبر الوالدين وهناك أعمال فعلها مستحب وتركها لا شيء فيه على صاحبه كالتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل وكذلك المحرنت عند أهل السنة والجماعة هناك أعمال فعلها كفر وتركها واجد كسب الديل والسجود للصليب والسجود للصنط والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك هذه أعمال فعلها عند أهل السنة والجماعة كفر وتركها واجد وهناك أعمال عند أهل السنة والجماعة فعلها وتركها واجب كالزنا وسرب الخمر والسرقة هذه فعلها كبيرة من الكبائر وتركها واجب ولكنه لا يخرج من المنة لا يخرج من المنة وهناك أعمال عند أهل السنة والجماعة فعلها مكروه وتركها مستحب كالسرب من فم القرى على خلاف بين أهل العلم وكالبول واقفا أيضا على خلاف بين أهل العلم وكالسرب طائما على خلاف أيضا بين أهل العلم فهذه الأعمال عند طائفة من العلماء فعلها مكروه وتركها مستحب لكنه ان فعلها لا يأثم إن فعلها لا يأثم ولا يخرج من الملة فعموم العمل عند أهل السنة والجماعة أي من ترك العمل بالكلية ترك جميع الأعمال عند أهل السنة والجماعة خرج من الملن ajud وعند المعتزل أيضا والخوارج خرج من الملن بينما إن ترك بعض الأعمال وتعلك بعض الأعمال عند الخوارج والمعتزل تكriبذا أن تعلم بعض الأعمال وترك بعض الأعمال عند الخوارج والمعتزل كافر عند أهل السنة والجماعة ينظر في هذه الأعمال التي تركها إن كانت الأعمال التي تركها مما حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على تياركها بالكفر فهو كافر كفرا مخرجا من الملة أي إن كانت الأعمال التي تركها أعمال المكثرة حكم عليه بالكفر وإن كانت الأعمال التي تركها أعمال من الكبائر التي هي دون الكفر لم يحكم عليه بالخروج من الملة وإن كانت الأعمال التي تركها هي من قبيل المستحب والمكروف فإنه لا يخرج بذلك من المله ولا يأثم أصلا أما المرجع فكل العمل عندهم لا يتأثر الإيمان به ولا يزور الإيمان بزواله أكتفي بهذا القدر ونكمل في مجلس آخر بإذن الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السهزاء من العمل ولا السهزاء بالدين عمل وجد لكن الصحابة يقولون مما تركه كفر ليس مما فعله كفر وهذا تنبيه مهم عبد الله بن شقيق لم ينقل الإجماع على ما تركه كفر من الصحابة لم ينقل إجماع على ما فعله كفر لأن ما فعله كفر وقع عند الصحابة كثيرا وحكم على فاعله الكفر كسب الدين والاستهزاء به وكمن تزوج امرأة أبيه وغير ذلك من الأفعال المكثرة هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأكفر فاعله إنما نقل عد الله بن شقل الإجماع على أفعال تركها كفر لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة طبعا هذا على خلاف بين أهل العلم في تارك الزكاة هل يكفر كفراً أكبر أم يكفر كفراً أصغر وهل أبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة قاتلهم كلهم على أنهم مرتدين أم قاتل بعضهم على, با... على أنهم بغاة كما يذكر شيخ الاسلام ديمي لأن الذين قاتلهم أبو بكر كانوا درجات منهم من جحد وجوب الزكاة أصلا فهؤلاء مرتدون وقاتلهم أبو بكر قتال مرتدين ومنهم من منع الزكاة يقرب وجوه بها لكن يقول لم يأمرنا الله بإعطاء الزكاة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال خذ ما قال خذوا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ هذا الخطاب لمن قال هؤلاء الأقوام الخطاب خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ندفع له زكاتنا أما من عدى النبي صلى الله عليه وسلم لا ندفع له زكاتنا وهؤلاء قاتلهم أبو بكر ليس قتال مرتدين وإنما قتال الطائفة الممتنئة من شعيرة من شعائر الإسلام وشرائعه فاضح؟ نعم نعم أهل السنة والجماعة في من فعل في فعل مكفر كأصل كقاعدة يقولون هذا الفعل كفري وفاعله كذا بغض النظر عن قلبه لا يدقى أمر القلب إلى الله عز وجل لا إلى الخلب القلوب أمر عند الله تبارك وتعالى نحن ليس لدينا إلا الظاهر بما يظهر لنا من عمل الناس إن ظاهر لنا قول كفري أو فعل كفري قلنا أنت قلت الكفر أو فعلت الكفر أما إن الكفر على الأعيان على فلان وفلان وفلان الذي فعل مكفرا أو قال كفرا فهذا باب آخر مبحث فقهي نحن الآن حينما ننتقل إلى الأعيام حينما ننتقل إلى انزال الكفر على الأعيام ننتقل من مبحث عقائدي إلى مبحث كفري من مبحث عقائدي إلى مبحث فقهي ولهذا تجدون أبواب المرتد في كتب الفقه في كتب الفقه باب المرتدين أو باب قتال أهل الردة أو باب المرتد أو باب الردة هذا تجدونه في كتب الفقه لأنه إنزال الكفر على الأعيام وهذا يختلف فيه أهل العلم تبعاً لاختلافهم في انتفاء الموانع وتحقق السروط في حق هذا المؤين بينما أصل الأمل أصل الأعمال المكفرة يذكره أهل العلم في أبواب العقائل فيذكرون سب الدين ويدكرون السجود لله والسلام والسجود للصليب يقررون الحكم بغير ما انزل الله ونحو ذلك من الافعال المكفرة واضح؟ هذا اللي ليس هناك شبهة يعني هو يسأل يقول هل هناك شبهة في بالتلازم بين الظاهر والباطن في قول مرجأة الفقهاء أن فعله لكفر دليل على أنه في قلبه غير مؤمن أو أنه في قلبه غير مصدق أو نحو ذلك يقول ليس هناك تلازم لسبب أن الأمل أصلا عندهم لا لا يخرج من الملة هم لو قالوا أن الأمل يخرج من الملة أو يزور الإيمان بزواله لأنه دليل على ما في القلب من فساد لا قلنا نعم ونكعشها لكنهم لا يقولون هذا اصلا ان يقولون ان ترك الصلاه وترك الزكاه وترك الحكم بما انزل الله وترك الحج وترك الصيام وترك بر الوالدين وترك كل الاعمال لا يخرج من المله بينما السنة والجماعه يقولون لا يقولون ان ترك الصلاه خرج من المله وكفر ان حكم بغير ما انزل الله الحكم إن بغير ما انزل الله خرج من المله وهذا كفر ان سجد للصليب خرج من المله لا ينظرون إلى قلبه لسبب لا ينظرون إلى قلبه لسببين الأول أن ما في القلب لا يطلع عليه إلا رب العلي الأمر الثاني أن التلازم بين ما في الظاهر والباطن أمر متقرر عند أهل الإسلام عند أهل السنة والجماعة فلا يحتاجون أن يقولون وفعله الكفر دليل على ما في قلبه من كفر لا يحتاجون إلى هذا لأن هذا متقرر عندهم أصلا طاضح البقائي المكروه على قول طائفه من اهل العلم الصحيح والراجح انه ليس بمكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن حذيفه رضي الله عنه انتهى الى سباطه قوم فبال قائما سباطه قوم يعني على مزبل فبال قائما عليه الصلاه والسلام اايه رضي الله عنها هي التي كانت تنفي هذا ويتحدث عما راه من النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته وحذيفه يحدث عما راه من النبي صلى الله عليه وسلم خارجا بيته. فكل واحد منهم روى ما رأى فليس مكروها والإمام أحمد يفصل في هذا وتفصيل الإمام أحمد في هذا تفصيل وجه بل هو الراجح في هذه المسألة أن الإمام أحمد يفرق ما بين الأرض الرخوة وما بين الأرض الصلبة فإذا كانت الأرض صلبة لم يجز البول قائما لأنه إن باء قائما في أرض صلبة ارتد البول على جسدي وملابسه فأصابته النجاس عند ذلك فيحرم بينما الأرض الرخوة كالأرض الرملية والطينية فهذه البول التربة تمتصها مباشرة فهذه يجوز البول فيها قائما وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه جمعين والحمد لله